إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَالِكِ في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشع مثلكم يرقل مما تقلون ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشع مثلكم إنكم إذا إلا <تصفيق> رجل. na wiem, czy za jeda, a Zdjęcia Została na Zdjęcia in. W jeden rok ja ale raczej i Słyszałem o tym, co mówiłem wcześniej. Słyszałem o tym, Gracias. Iqam al-ayat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 نافع في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم نشد عليهم انسلتهم وذينهم والجلون اذا كانوا يعملون يوم الدين الله دينهم والحق ويعلمون انهم المستقيم سراط الذين من عثل عليهم غير من ضاب عليهم ولا Yeah.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 والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغليه الله من فضله والله واسع عليم وليستغفق الذين لا يجدون رفاحا حتى يغليه الله من فضله